ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله يقول البعض إ ن الصائم المتطوع لا يقطع صيامه إ ل ا لسبب مشروع لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فما ص ح ة ما ذكر الرسول أ ف ط ر صيام التطوع أ ج ل هو أ ب ط ل عمله كلام هذا فيه م ب ا ل غ ة نعم